آمين <تصفيق> <تصفيق> لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتعو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة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 ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ديننا جهنم صالدينا فيها اولائك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك هم خير البريه جزاء الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله আল্লাহি নন الحمد আল্লাহ ارحمن مال الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امنوا عليهم ويرد المغضوب عليهم ولا الضالين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 ومن يهمل مثقال ذره شريا يرا والعنديات ضباحا تلموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقا ان فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود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 দেন সেয় সেেন সেন সেন ক্েন সেন نعود وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمامت عليهم غير المظلوم عليهم ولا الضالح انناسك الفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنصوص فاما ما ان قلت موازينه هو ذي عيشه الراضي وان ما ان خفت موازينه فامره هاويه وما كاذرو حتى زرتم المقام كل سوف تعلمون ثم كل لا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتروتم النحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسالون يوم غير সময়া আল্লাহনি মন হামিদ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 إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصالح ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدهى كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفير ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أذابيل تغميهم بحجارة من سجي فجعلهم كعصف مبين Shooter পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি আপনাদের জন্য নির্বাচিত আদিল্লাতি হকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শুনার এবং জানার জন্যায় পুনঃ সম্প্রচার দুপুর দেড় বাংলাদেশে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 बड़ गुणा परवर्ती अनुष्ठान पिसल فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحب على طعام المسكين فضيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله, الله أكبر, أكبر سعع الله لمن حميده ربنا ولك الحميد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 চালি ওয়ের মব্দিম মাদ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ He did he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 ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوة أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في الحقد ومن شر حاسد إذا حسدت قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر العسواس الخناس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 المتعدد في الجالال بك الجمال توييم ووتك كبير المتفرّد بتصرييف الأمور على التفصيل والإجال تقدير ووتذبرا المتعا بعتهه ومجد الذيين الزل الفرقان على عابه ب يكون لل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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وذليلنا إليك وإلى رضوانك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 जहां नाम बेचे थको तुम्हें उत्तम कथा द्वारा बुखारी अष्टम खंड शिष्टाचार अध्याय हादिर संख्या छ हजार तेईस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 decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr Zakir naik dekhun ardhangini